فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين انهم من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لطال من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين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 فنبذناه بالعرائ وَهُوَ هو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أب يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتيهم لربك البنات بلهم البنون أم خلقنا الملائكة إن ثمهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا ولد الله وإنهم لكاذبون Açtak falı